أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم نعسى الحردن أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على وجل من كل ونذعكم فاذكروا بك جعلكم قلسا أهل فعبطا وخير بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَ لَنَا عَبْدًا فَانْظُرْ كَيْفَ نَعْبُدُ قَالَ إِنَّنِي أُبَرِّئُكَ مِنَ الطَّاغُوتِ وَأَعْبُدُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاسْجُدْ قَالَ قَدْ وَضَعْ أَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ يَجْسُورَ وَرَبَ فَتُجَاجِدُونَيْ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا نَفَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ يَأْتِيهِ إِنَّمَا أَتَى لِلْأُمَمِ تَذْكِرَةً سَرَجَ يَنَهُوَ الَّذِينَ مَعَهُ بِأُمَّةٍ مِّنَّا وَصَفَّلَ آثَارَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ وقال يا قوم يعبد الله مالك من إله ويره قد جاءتكم بيلة يؤدكم هذه لا قت الله لكم آية فدرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء إِنَّ سَيَأْتِي مُتَكُونُ عَذَابٌ أَلِيمٌ